يثا قن فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمن فما لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكما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 يا ايها الذين امنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن القى اليكم السلام لستم مؤمنا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قابل فمن الله عليكم فتبينوا ان الله كان بما تعملون خبيرا